بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين تفضل باب أمرت أن يقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر بعده وكفر من كفر من العربة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 أمرت باب أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله ثم ذكر فيه حديث أبي هريرة وفي قوله لو منعوني عناقا العناق اسم للأنثى من المعزي أول سنة الوضع وأما الذكر فيقال له جدي قوله لو منعوني عقالا العقال اسم لما يشد به البعير وهذا الحديث دليل على حرمة دم من قال لا إلى إلا الله ولذا قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله فمن قال لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله أو عصم مني ماله ونفسه فإذا قال لا إله إلا الله حرم ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله فلا يبيح دمه شيء سواء كان عاصيا أو مبتدعا ولا يحل دمه إلا بدليل شرعي ولذا أجاب أبو بكر على إراد عمر بدليل آخر في قوله والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال وفي هذا الحديث دليل على أن من فرطا بأحد أركان الإسلام فإنه لم يؤدي حقا لا إله إلا الله وعلى هذا لو امتنع أحد عن الإتيان بالصلاة أو الإتيان بالزكاة بعد أن نطق بالشهادتين فهل يقاتل؟ يقال في هذا تفصيل الحالة الأولى ان كان الممتنع عن أداء الزكاة أو أداء الصيام أو أداء الحج أو نحوها أو أداء الصلاة إن كانوا جماعة فإنهم يقاتلون بدلالة القرآن والسنة وعمل الصحابة رضوان الله جل وعلا عليهم ومن الأدلة هذا الحديث فإن أبا بكر لما عزم على قتال المرتدين واعترض عليه عمر قال أبو بكر والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال وقد استقر رأي الصحابة واتفقوا على قتالهم لأن الزكاة حق للمال وأخذ بهذا أهل العلم وقرروا أن من امتنع عن شعيرة من شعائر الإسلام وكانوا جماعة يقاتلون حتى يؤدوها فلو قال جماعة لا نلتزم بصيام رمضان أو قالوا لا نلتزم بالامتناع عن الخمر أو لا نلتزم بالامتناع عن أكل الربا ونحن من ذلك فإذا كانوا جماعة فإنهم يقاتلون وليس كل من قوت يقاتل على أنه مرتد وفرق بين قتال المرتدين وقتال الممتنعين عن شعيره فقد يكون الممتنع عن شعيره مقر في وجوبها لكنه يمتنع عن الالتزام بها ففرق بين هذا وهذا ولذا يقاتل الخوارج ولا يلزم أن يكفره يقاتل من امتنع عن أداء شعيره ولا يلزم أن يكفر فلا تلازم بين هذا وهذا ثم والأمر الثاني أن يكون الممتنع عن أداء هذه الشعيرة واحدا وليس جماعة فهذا إذا كان الممتنع عن أداء الشعيرة امتنع عن أداء الصلاة فأكثر العلماء قالوا إذا امتنع عن أدائها واستتيب ولم يفعلها فإنه يقتل وهكذا أداء الزكاة واختلفوا في الصيام وغيره من الأشياء قوله إلا بحقه دليل هنا على أن هناك أمور تحل دم من قال لا إله إلا الله من ذلك امتناع جماعة عن أداء الزكاة كما اتفق الصحابة بعد اختلافهم على قتال مانع الزكاة قوله إلا بحقها يدخل في هذا أشياء دلت الأدلة على أنها من حق لا إله إلا الله إلا بحقها وحسابهم على الله قال عليه الصلاة والسلام لا يحل دمر مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث النفس بالنفس والثيب الزاني والتارك لدينه المفارق للجماعة قوله وحسابهم على الله يعني أن الشهادتين مع إقام الصلاة وإيتاء الزكاة تعصم دم صاحبها وماله في الدنيا إلا إن أتى بما يبيح ذلك كازناه إن كان محصناً أو قتله مسلما بغير حق وأما في الآخرة فحسابه على الله إن كان صادقا عومل في الآخرة معاملة المسلمين ودخل الجنة وإن كان منافقا عومل معاملة المنافقين قوله وحسابه على الله في هذا معلم من معالم الدعوة أن الداعية عليه البلاء فمن قبل في الظاهر عومل معاملة المسلمين في الظاهر ولا ينبغي للإنسان أن يتتبع العثرات وكذلك أيضا في حديث ابن عمر قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهد أن لا إله إلا الله اقرأ الحديث الذي بعده وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤت الزكاه وفي حديث أنس رضي الله عنه أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها وصلوا صلاتنا واستقبلوا قبلتنا وذبحوا ذبيحتنا وفي دواية فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله فلا تخفر الله في ذمته نعم حديث أبي هريرة السابق دليل على أن الإنسان يصير مسلما بمجرد النطق بالشهادتين قال أمرت أن يقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله وفي حديث ابن عمر دليل على شيء إضافي وهو أنه يجب مع الإتيان بالشهادتين الإتيان بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة ولذا قال ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة وفي حديث أنس دليل على إضافة شيء آخر وهو قوله واستقبلوا قبلتنا وأكلوا ذبيحتنا وكلها حق كلها خرجت من مشكات واحدة ولذا وجه الجمع بينها أن يقال إن الكافر يعصم دمه وماله ويجب الكف عن قتله بمجرد الإتيان بالشهادتين ويصير بذلك مسلما والدليل حديث أبي هريرة أمرت أن يقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله ومثل قصة أسامة بن زيد لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله الحديث ثم بعد ذلك يطالب ببقية أركان الإسلام كالصلاة والزكاة وكذلك يطالب باستقبار قبلة المسلمين ونحوها فإن لم يأتي بها فإنه يعتبر أخلى بشيء من حقها فعند ذلك يأتي معنى تطبيق ما طبقه أبو بكر رضي الله عنه في قوله, قوله قال عليه الصلاة والسلام إلا بحقها وحسابه على الله ولهذا تفاصيل طويلة نعم. باب عصفة دم من قال لا إله إلا الله عن المقداد رضي الله عنه, عنه أنه قال يا رسول الله إن كافرا فاقتتلنا فضرب يدي بالسيف فقطعها ثم لاد مني بشجرة وقال أسلمت لله أقتله بعد أن قالها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتله قال يا رسول الله فإنه طرح إحدى يدي ثم قال ذلك بعدما قطعها أقتله قال لا تقتله فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله وأنت بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال. في هذا التبويب وفي حديث المقدادي الذي ذكره فيه دليل على أن الكافر المحارب إذا قال أحد كلمتين حرم ماله ودمه وأصبح في عداد المسلمين فعند ذلك يعامل معاملة المسلمين في الظاهر ويطالب ببقية الشرائع. فإذا قال لا إله إلا الله كما جاء في الحديث حينما قال يا رسول الله أرأيت إن لقيت كافرا فاقتتلنا وكان كافرا يقاتل يحارب فضرب يدي بالسيف فقطعها أي أنه ضرب المسلم فقطع يده ثم لاذ مني بشجرة أي ثارا وقال أسلمت لله وفي رواية فقال لا إله إلا الله فإذا قال الكافر لا إله إلا الله او قال أسلمت لله ولم يقل لا إله إلا الله هنا واجب على المسلم أن يكف عنه ثم يتحقق يكف عنه ثم يتحقق ويطالب بعد ذلك بالدخول في بقية شرائع الإسلام وعلى هذا إذا قال الكافر المحارب أحد هاتين الكلمتين إما النطق بالشهادة أو قوله أسلمت لله وجب على المسلم أن يكف عنه قوله أسلمت لله كما في هذه الرواية وقوله لا إله إلا الله كما في أحد الروايات لهذا الحديث وكذلك أيضا في حديث أسامة قال فلما أهويت لأقتله قال لا إله إلا الله وقوله عليه الصلاة والسلام لا تقتل فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله وأنت بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال هل هذا اللفظ النبوي دليل على أن من قتل الكافر بعد قوله لا إله إلا الله يعتبر خرج من المله وقال هذا يستشكله البعض والصحيح من أقوال أهل العلم أن قوله عليه الصلاة والسلام فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله وأنت بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال الكلام هنا على عصمة الدم أي أنك إن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله يعني قبل أن تقتله كنت معصوم الدم. كنت قبل أن تقتله كنت معصومة الدم فهو أصبح بمنزلتك قبل أن تقتله أي أنه معصومة الدم. وأنت بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال أي هو قبل أن ينطق بالشهادة كان كان حلال الدم فأصبحت أنت حلال الدم فالكلام على عصمة الدم كما قال الإمام الشافعي وليس الكلام على الخروج من الإسلام وأيضا في هذا الحديث دليل على جواز السؤال عن النوازل قبل وقوعها وأن المسلم إذا خشي أن تقع له نازرة فلا بأس أن يسر أهل, أهل العلم عن حكمها وفي هذا الحديث دليل على التغليض في مسألة الدماء المعصومة والتأكيد على الحذر والبعد من أن يقع الإنسان في قتل أحد شهد أن لا إله إلا الله إلا بدليل شرعي عنده فيه من الله برهان نعم عن بن زيد رضي الله عنهما قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحرقة من جهينه قال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 إنما كان, متعو... إنما كان متعوذا قال قتلته بعدما قال لا إله إلا الله فما زال يكررها علي حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم نعم هذا حديث عظيم وفيه دليل على أن الكافر إذا نطق بكلمة لا إله إلا الله أصبح معصوما دمه وماله وحرم على المسلم أن يقتله إلا بدليل شرعي وفي تكرار النبي صلى الله عليه وسلم لوم أسامة وإعراضه عن قبول عذره حينما قال أسامة يا رسول الله استغفر لي والنبي صلى الله عليه وسلم يعرض عنه وفي رواية يقول يا رسول الله إنما كان متعودا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله وفي رواية قال كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة كل ذلك تشديد وترهيب على أن وترهيب وفيه تحذير أكيد على تحذير أكيد عن الخوض في دمائي من نطق بلا إله إلا الله وأن المسلم يجب عليه أن يحذر كل الحذر من أن يتلبس بدم أحد يشهد أن لا إله إلا الله قوله إنما كان متعوذا أي إنما قالها يريد أن يتعوذ من السلاح أي خاف أن أقتله بسلاحه وفي رواية إنما فعل ذلك ليحرز دمه قوله أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا معناه أنك إنما كلفت بالعمل الظاهر وما ينطق به الإنسان في لسانه أما القلوب فليس لك طريق إلى ما فيها فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم على أسامة ترك العمل بما ظهر من اللسان بقوله أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا وفي هذا دليل على أن أحكام الإسلام تجرى على ما أتى به الإنسان في الظاهر أما البواطن فإلى الله جل وعلا. ولذلك أجري على المنافقين أحكام الإسلام أجري على المنافقين أحكام الإسلام في الظاهر. وإن كانوا في باطن الأمر كفارا فمن أظهر الإسلام قبلنا منه. وأجرينا عليه أحكام المسلمين في الظاهر ومتى قامت ريبة توثقنا منه واحترزنا من غدره لكن لا يستباح دمه ولا ترفع عنه العصمة وفي قوله حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم أسام إنما تمنى أن يكون إنما أسلم في هذا اليوم وأن يكون هذا هو أول وقت دخوله في الإسلام لأن يكتب في صحيفته أنه قتل أحدا يشهد أن لا إله إلا الله وفي قوله, يعني في قوله عليه الصلاة والسلام كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة أفلا شققت عن قلبي حتى تعلم أقالها أم دليل على التحذير الشديد والترهيب الأكيد للمسلم أن يخوض في هذه الدماء أيضا وفي هذا الحديث أيضا دليل على التفريق بين معاينة الموت وبين تيقن القتل لإحاطة المسلمين به الكافر إذا قال لا إله إلا الله وقد عاين الموت يعني احتضر لا تنفعه كما حصل من فرعون فقيل له آل آن وقد عصيت قبل لأنه عاين لكن لو أتي بالكافر وآيطا أن المسلمين سيقتلونه لكنه حتى الآن لم يقتل صحيح لم يحتضر فقال لا إله إلا الله فإن هذه الكلمة ظاهر وهذا الحديث أن هذه الكلمة تنفعه والله أعلم قد يستشكر البعض ويقول لماذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يقم على أسامة بن زيد الحد ولم يطالبه بالدية مع أنه قتل رجلا قال لا إله إلا الله يقال لم يقم عليه الحد لوجود التأويل فقد كان في الأصل مأذون أن يقتل الكافر فهذا الكافر محارب ولم يعلم أسامة بن زيد رضي الله عنه أنه إذا قال لا إله إلا الله بعد رفع السلاح عليه أنه تنفعه هذه الكلمة وأيضاً يحتمل أيضاً أن المقتول كان من أن من نعم أقول أن هذا المقتول كان من العدو ولم يكن له ولي من المسلمين ولذلك زحزح النبي صلى الله عليه وسلم عنه الدية الحاصل أن الأظهر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقم على أسامة الحد لأن أسامة رضي الله عنه كان متأولا وأما كونه لم يطالبه بالدية فيحتمل أن هذا كان قبل نزول الدية ويحتمل أن هذا العدو كان من الكفار الذين لا ولي لهم من المسلمين نعم قل أيضا هذه القصة كانت سببا لتحرز أسامة بن زيد رضي الله عنه من الولوغ في الدماء ولذلك لما قامت الفتنة والمحنة في زمن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وطالب علي أسامة أن ينضم معه أرسل أسامة رضي الله عنه مولاه إلى علي بن أبي طالب وقال له قل لعلي والله لو كان بين شدقي الأسد لا تمنيت أن أكون معه أما هذا فإنه أمر لم أمر به ولذا كان أسامة بن زيد من أبعد الناس عن الخوض في الفتن التي دارت بين المسلمين حتى إن سعد بن أبي وقاص قال وأما أنا فإني لا أقتل مسلما حتى يقتله ذو البطين يعني هسامة بن زيد وسيدكر الشيخ رحمه الله الأحاديث في مثل هذا نعم وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه أتاه رجلان في فترة ابن الزبير فقال إن الناس صنعوا وأنت ابن عمر وصاحب النبي صلى الله عليه وسلم فما يمنعك أن تخرجه فقال يمنعني أن الله حرم دم أخي فقال ألم يقل الله وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة فقال قاتلنا حتى لم تكن فتنة وكان الدين لله وأنتم تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة ويكون الدين لغير الله وفي رواية يا ابن أخي اغتر بهذه الآية ولا أقاتل أحب إلي من أن أغتر بهذه الآية التي يقول الله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا إلى آخرها وفي رواية أن رجلا أتى ابن عمر, عمر فقال يا أبا عبد الرحمن, يا أبا عبد الرحمن ألا, تسمع ألا تسمع ما ذكر الله في كتابه وإن طائفتان من المؤمنين قتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتل التي تبغي حتى تفيئة إلى أمر الله وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة قال فعلنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان الإسلام قليلا فكان الرجل يفتن في دينه إما قتلوه وإما يعذبونه حتى كثر الإسلام فلم تكن فتنة نعم هذا الحديث وما نقل فيه عن ابن عمر فيه تأكيد على حرص السلف عن البعد عن المشاركة في القتال الذي يدور بين المسلمين وتفريقهم بين قتال الكفار والقتال الذي يدور بين المسلمين فقتال الكفار جاءت النصوص الكثيرة في الحث عليه إذا كانوا محاربين ودلت على تسميته جهادا وبيان فضله وبيان أن من قتل فيه يسمى شهيدا وأما قتال الفتنة وهو القتال الذي يدور بين المسلمين بسبب الملك أو الدنيا أو العصبيات فقد رهبت النصوص من المشاركة فيه وحذر السلف من ذلك وابتعدوا كل البعد عن المشاركة فيه ولم يروه داخلا في مسمى الجهاد ومن دخل منهم فيه متأولا ندم في حياته وتمنى أنه لم يدخل فيه وكان السلف رحمهم الله يشتغلون أيام الفتن بالعبادة نصوم وحج وغيرها أخذا بقوله عليه الصلاة والسلام العبادة في الهرج كهجرة إليه والأثار في هذا عن السلف كثيرة جدة لكن إذا كان السلطان إمام عدل وخرج عليه خوارج أو بغاه ورسلهم وكشف شبههم فمذهب جمهور العلماء أن على الرعية معاونة الإمام بما يطلب لكسرهم لألا يؤدي ذلك إلى تسلط أهل الجور على أهل العدل ولا يدخل ذلك في القتال المذموم لقول الله عز وجل فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيئ إلى أمر الله وأثار في هذا كثيرا قوله أتاه رجلان في فتنة ابن الزبير أي زمن الفتنة التي دارت في زمن عبد الله بن الزبير بينه وبين عبد الملك ابن مروان وكان السؤال عام نزول الحجاج ابن يوسف بابن الزبير في آخر أمره لما أرسله عبد الملك ابن مروان إلى أن قالوا فما يمنعك أن تخرج أي ما يمنعك أن تخرج مع السلطان لتقاتل معه قال يمنعني أن الله حرم دم أخي لأن الطائفة الممتنعة عن السلطان مسلمة وإن كانت باغية وهي داخلة في عموم النهي عن قتل المسلم فالسائل لابن عمر كان يرى أن قتال من خالف الإمام الذي يعتقد طاعته واجب وكان ابن عمر يرى ترك القتال فيما يتعلق بالملك وعدم المشاركة فيه إثارا لجانب السلامة قوله أغتر بهذه الآية أي أتأول هذه الآية التي يقول الله عز وجل فيها فقاتل التي تبغي حتى تفيها إلى أمر الله وأتأول تركها أحب إلي من أن أغتر بالآية التي يقول الله فيها ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم وفي رواية أعير يعني لا أن أعيرا بترك القتال مع أحد الطائفتين كما تذكر الآية الأولى أحب إلي من أن أعير بقتل مؤمن عامدا الذي توعد الله عز وجل فيه بالنار ثم بيّن له ابن عمر أن معنى قوله وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة قال كان في يعني كان القتال إذا كانت هذه الآية في القتال الذي بين المسلمين والكفار وأما في زمانك يعني في الزمن الذي سئل فيه ابن عمر فإنه زمان فتنة ولذا قال قد فعلنا وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله قال قد فعلنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ كان الإسلام قليلا فكان الرجل يفتم عن دينه إما يقتلونه وإما يوثقونه الحديث وفي هذا الحديث حر دليل على حرص ابن عمر على البعد عن المشاركة في قتال الفتنة الدائر بين المسلمين وفيه معرفة السلف للفرق بين الجهاد وبين قتال الفتن ولذا كانوا من أبعد الناس عن الخوض في الفتن نعم الفتن تقوم بين المسلمين وفي كل زمان تقوم ما سلم منها زمن الصحابة لكن الغالب أن وقودها من أغرار الناس ومن يشارك فيها من من يشار إليهم بالبناء من أهل العلم يندمون في آخر حياتهم وفي هذا دليل على مشروعية الاشتغال أيام الفتن والمحن بالعلم وخاصة النفسي والدعوة إلى دين الله فيما لا علاقة له بالفتنة وكذلك الاشتغال بالعبادة ليسلم دين الإنسان وفي هذا الحديث دليل على عمق حلم عبد الله بن عمر ورسوخه حيث لم يستفزه هذان الرجلان للخروج بما طرحاهم من مرهبات حيث قالوا إن الناس صنعوا وأنت ابن عمر وصاحب النبي صلى الله عليه وسلم فما الذي يمنعك أن تخرج معنا وما ذكروه من المرهبات لما قالوا ألم تسمع قول الله عز وجل وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة فلم يستفزه ذلك وهذا دليل على أن العلم الراسق سبب لحماية الإنسان من الخوض في الفتن ولذا قال من قال من السلف إن الفتن إذا أقبلت لا يعرفها إلا العلماء وإذا أدبرت عرفها العالم وغير العالم لكن ثم ماذا بعد أن يكون الإنسان وقودا لها نسأل الله السلامة والعافية والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا